بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما قضاها ونفس وما سواها ونفس وما فألهمها وتقواها قد اضلها من وقد طاب من دساها كذبت ثمود بطرها بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ورهم بذنبهم فسواها ولا يقاط عطباها.